عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فتعالى عما يشركون فتعالى عما يشركون, فتعالى عما يشركون قل رب إما ترين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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرو أنفسهم فأولئك الذين خسرو أنفسهم في جهنم خالد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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون قال كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين.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 قَالِا إِلَّبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلاَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالِا إِلَّبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلاَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَن قوم لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به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 وَكَرَبْ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَكَرَبْ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ